بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كَافْهَا يَا ع َ ي ْ ه صَادِ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَا إِذْ ن ا د َ ى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إ ِ ن ي و َ ه َ ن َ ا ل ع ظ م ُ م ِ ن ي و َ ا ش ْ ت َ ع َ ل الرَّأْسُ ش َ ي ب ً ا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ ش َ ق ِ ي ً ا و َ إ ِ ن ّ ي خِفْتُ ا ل ْ م َ و َ ا ل َِ م ِ ن و ر َ ا ن ي وَكَانَتِ ا م ر َ أ َ ت ِ ي عَاقِرًا فَهَبْ لِي م ِ ن ل د ُ ن ك َ و َ ل ِ ي ا ي َ ر ث ُ ن ِ ي وَيَرِثُ مِنْ آ ل ي َ ع ق ُ و ب َ و َ ج ْ ع ل ْ ه ُ ر َ ب ِّ رَضِيًّا يَا ز َ ك َ ر ِ ي َ ا إ ِ ن ّ ا ن ُ ب َ ش ّ ر ُ ك َ بِغُلَامٍ ا س م ُ ه ُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ ل ه ُ مِنْ قَبْلُ س َ م ِ ي ا ق َ ا ل رَبِّ أ َ ن َ ا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ ا م ر َ أ َ ت ِ ي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ ع ُ ت ِ ي ا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ ر َ ب ّ ك َ ه ُ و عَلَيَّ ه َ ي ن ٌ وَقَدْ خ َ ل َ ق ت ُ ك َ مِنْ ق ب ْ ل ُ وَلَمْ تَكُ ش َ ي ْ ئ ا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 يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ و َ آ ت َ ي ن َ ا ه ُ ا ل ح ُ ك ْ م َ ص َ ب ِ ي ا وَحَنَانًا م ِّ ن ل د ُ ن ا وَزَكَاةً وَكَانَ ت َ ق ِ ي َ ا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ و َ ل َ م يَكُنْ جَبَّارًا ع ص ِ ي َ ا وسلام عليه يوم غلد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا التَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَسَلْناَا إلَيهَا رُحَنَ فَتَمَتَّلَ لَهَا بَشَرًا س َ و ِ ي ا ق ا ل, ل ت إِ يَ ع ُ ذ ب ا ل ر ح م ن مِكَ ن ك ُ ت ت ق ي َ ق ا إن ل َ إ م ا ا ن َ ر س و ل ر ب ك ل ِ ه ب ل ك غُلََ زكيه قالت أ ن لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هينون ولنجعله آ ي ه للناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا فَحَمَلَتْهُ ف َ ا ن ْ ت َ ب َ د َ ت بِهِ مَكَانًا ت َ ص ِ ي ً ا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إ ل ى ج ِ د ع ِ ا ل ن خ ل َ ة ِ قَالَتْ يَا ل َ ي ت َ ن ي مِتْتُ ق َ ب ل َ هَذَا و َ ك ُ ن ت ُ ن ِ س ي ً ا م َ ن س ِ ي ا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 مِنَ ا ل ب َ ش َ ر ِ أَحَدًا ف َ ق ُ و ل ي إ ن ي نَذَرْتُ ل ِ ل ر َّ ح م َ ن ِ صَوْمًا ف َ ل َ ن أُكَلِّمَ ا ل ي َ و ْ م َ إ ن س ِ ي ا ف َ أ ت َ ت ْ بِهِ ق َ و م َ ه َ ا ت َ ح م ِ ل ُ ه ُ ق ا ل ُ و ا يَا م َ ر ي َ م ُ لَقَدْ ج ِ ئ ت ِ ش َ ي ئ ً ا ف َ ر ِ ي ا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 ذَلِكَ ع ي س َ ى ا ب ن ُ مَرْيَمَ ق َ و ْ ل ا ل ح َ ق ِّ ا ل ذ ي فِيهِ ي َ م ت َ ر ُ و ن مَا ك ا ن َ ل ِ ل ه ِ أ َ ن ي ت َّ خ ِ ذ َ م ِ ن وَلَدٍ س ُ ب ْ ح ا ن َ ه ُ إ ذ َ ا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا ي َ ق و ل ل َ ه كُن ف َ ي ك ُ و ن و َ أ َ ن ا ل ل َّ ه ر َ ب ّ ي و َ ر َ ب ّ ك ُ م ْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا ص ِ ر ا ط ٌ م ُ س ْ ت َ ق ِ ي م فَاخْتَلَفَ ا ل أ َ ح ْ ز َ ا ب ُ مِن ب َ ي ْ ن ِ ه ِ م ف َ و ي ل ٌ ل ل َّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا م ِ م ََ ش ْ ه َ د ُ يَوْمَ ع َ ظ ِ ي م أ س م َ ع بِهِمْ و َ أ َ ب ْ ص ِ ر ي َ و م َ ي أ ت ُ و ن َ ن َ ا ل ك ن الظَّالِمُونَ ا ل ي َ و ْ م َ فِي ضَلَالٍ م ُ ب ي ن و َ أ َ ن ذ ِ ر ه ُ م يَوْمَ ا ل ح َ س ر َ ة ِ إ ذ ق ض ي َ ا ل أ م ْ ر ُ و َ ه ُ م فِي غ َ ف ْ ل ة ٍ و َ ه ُ م ل ا ي ؤ ْ م ِ ن ُ و ن إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا ن ب ي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 وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا ت َ د ع ُ و ن َ مِنْ د ُ و ن اللَّهِ وَأَدْعُو ر َ ب ّ ي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ ر َ ب ّ ي شَقِيًّا فَلَمَّ ا ع ْ ت َ ز َ ل َ ه ُ م وَمَا يَعْبُدُونَ م ِ ن د ُ و ن اللَّهِ وَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ و َ ي َ ع ق ُ و ب َ و َ ك ُ ل ً ا ج َ ع ل ْ ن َ ا ن َ ب ِ ي ً ا و َ و ه َ ب ْ ن َ ا لَهُم م ِ ن ا ل ر َّ ح ْ م َ ن َ وَجَعَلْنَا ل َ ه ُ م ل ِ س َ ا ن ً ص ِ د ْ ق ً ع َ ل ِ ي ً ا واذكر في الكتاب موسى ا ن ه كان مخلصا وكان رسولا نبيئا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون ن ب ي ا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 و َ ا ذ ك ُ ر ف ي ا ل ك ِ ت َ ا ب ِ إ ِ د ْ ر ي س َ إ ِ ن ه ُ ك ا ن َ ص ِ د ّ ي ق ً ا ن َ ب ِ ي ئ ا و َ ر ف َ ع ن ا ه ُ م ك ا ن ً ا ع َ ل ي ًّ ا أ ُ و ل ئ ك َ ا ل َّ ذ ي ن َ أَنْعَمَ اللَّهُ ع َ ل َ ي ه ِ م ْ م ِ ن ا ل ن َّ ب ِ ي ن م ن ذ ادم ومن من حملنا مع نوح م ن من حملنا مع نوح ومن ذريه إ ب ر ا ه ي م و إ س ر ا ء ي ل ومن من هدينا واجتبينا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 لا ي َ س م َ ع و ن َ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا س َ ل َ ا م ا و َ ل َ ه ُ م ر ز ْ ق ُ ه ُ م ْ فِيهَا بُكْرَةً و َ ع َ ش ِ ي ا ت ِ ل ك َ ا ل ج َ ن ة ُ ا ل َّ ت ي نُورِثُ مِنْ ع ِ ب ا د ِ ن َ ا مَنْ كَانَ ت َ ق ِ ي ّ ا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 ويقول الإنسان آئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا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 ث م َّ لَنَحْنُ أ َ ع ل َ م ُ ب ِ ا ل ّ ذ ي ن َ ه ُ م أ َ و ْ ل ى بِهَا صُلْيَا و َ إ ِ ن م ِ ن ك ُ م إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا م َّ ق ض ِ ي ًّ ا ث ُ م ّ ن ُ ن َ ج ِ ي ا ل َّ ذ ي ن َ اتَّقَوْا ن َ ذ َ ر ا ل ظ َّ ا ل ِ م ي ن َ ف ِ ي ه ا ج ُ ث ِ ي ا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 ق َ ر َ ن ن ُ ه ُ م أَحْسَنُ أ َ ث ا ث ً ا و َ ر ِ ئ ا قُلْ م َ ن ك َ ا ن فِي ا ل ض ل َ ا ل َ ة ِ ف َ ل ي َ م ْ د ُ د لَهُ الرَّحْمَنُ م َ د ً ا ح َ ت َ ى إ ذ َ ا ر َ أ و ْ ا مَا ي ُ و ع د و ن َ إ م َّ ا ا ل ع ذ َ ا ب ُ و َ إ ِ م ّ ا ا ل س َّ ا ع ة ُ ف س ي ع ل َ م ُ و ن َ مَنْ ه ُ و شَرٌّ م ك َ ا ن ً ا و َ أ َ ض ْ ع ف ُ ج ُ ن د ا و َ ي ز ي د ُ اللَّهُ ا ل ذ ي ن َ ا ه ت َ د َ و ا هُدًى و َ ا ل ب ا ق ِ ي َ ا ت ُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا و َ خ َ ي ر ٌ م ّ ر َ د ًّ ا أ َ ف َ ر َ أ ي ت َ ا ل ذ ي كَفَرَ ب ِ آ ي ا ت ن َ ا وَقَالَ ل َ أ و ت َ ي َ ن ّ مَا لَوْلَدَ أَطَّلَعَ ا ل غ َ ي ْ ب َ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ ا ل ر ح م ن أ َ د َ ك ل س ن ك ت ب م ا ي ق و ل و ن م د لَ م ن ا ل ع ذ ا ب م د د و ن ر ث ه م ا ي ق و ل و ي َ أ ت ي ن ا ف ر د َ و ا ت خ ذ و ا م ن د و ن ا ل ل ه آالِهَ ت َّ ك ُ و ا ل ه م ع ز ا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 وَنَسُوقُ ا ل م ُ ج ر م ي ن َ إ ل ى جَهَنَّمَ م َ و ْ ر د ُ لا ي َ م ْ ل ك ُ و ن الشَّفَاعَةَ إِلَّا م َ ن اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا و َ ق ا ل ُ و ا اتَّخَذَ ا ل ر َّ ح ْ م َ ن وَلَدًا ل َ ق َ د ج ِ ئ ت ُ م ش َ ي ْ ئ ا إ ِ د ّ ا ي َ ك ا د ُ ا ل س َّ م ا و َ ا ت ُ ي ت َ ف َ ط ّ ر ْ ن َ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ و َ ت َ خ ر ُّ ا ل ج ِ ب ا ل ُ هَدًّا أَمْ دَعَوۡا ل ل ر َّ ح ۡ م َ ن ِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي ل ِ ل ر َّ ح م َ ن ِ أَن ي ت َّ خ ِ ذ َ و َ ل َ د ا